ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة واذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا